وَخَذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقُلْ عَدُوٌّ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَمَّوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسمع كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويحزهم ويصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب قيد قلوبهم ويتب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم إلا الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا والله خبير بما تعملون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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وعاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مذبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمرون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 Yeah. <laughs>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 أربعات حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إنما الناس زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله وزين لهم سوء اعمالهم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيَين إذهما في الغار إذهما في الغار إذ, إذ يقول نصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم ترها وأيده بجنود لم تغرواها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فروا خفا فوت قالوا واجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إنكن تعلمون لو كان عربا قريبا وسافرا قاصدا لتبعوك ولكن بعده عليهم الشقى سيحلفون بالله لَمْ يَسْتَطَعْنَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَافِرِينَ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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم ورتابة قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعد له عدته ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم وقلقوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبأوا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعن لهم والله عليم بالظالبين.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 يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولا بعد الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله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 إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله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 ولئن سألتهم لا يقولون إنما كننا خوضا ونا العبد قل أَبِلَّ اللَّهِ وَأَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوَ الْعَطَاءِ فَتِمْمِكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلص عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يلالوا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 فَالْيَبْحَكُ قَلِيلًا وَالْيَبْكُ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْوَاجَعْكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَا تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُ مَعِي عَدُوًا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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجهادوا مع رسوله استأذنك أن الطور منهم أن الطور منهم وقالوا ذرناكم مع القايدين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف ما قبعة على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسل والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وآفوسهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْقَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أعد اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أقبالكم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذلوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 الامرون بالمعروف و النهون عن المنكر و الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا اولي قربان بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العشرة من بعد في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف فرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن خولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا, ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون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 إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون